بعثه الله على فتره من الرسل فادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فان اصدق الحديث سلام الله وخير الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل مدعى عن وكل وكل ضلاله في النار أيها نشرع إشيعه الله وعونه في متن مراقي السعود لمنفعه الغير والتروي وهذا المذو أيها الاخوه من منون المتخصصه في علم اصول الفقه وهذا العلم من العلوم النافعه الجليلة القدر التي لا يستغني عنها طالب علم وطالب فقه وقد القائل قائلا علم اصول الفقه ان الله لقدر مستول عليه يراقبوه وقد المدن حتى بعض هو يعني من طبيعه الطبيعه اللي بتصرف فيها بيقود العلم ان التقدم الذي من هذا الوليه بتدريسه المعارف الاساسيه للطلاب في الوليه هذا في على ولا يمكن في بدون طوائد هذا العلم ومن طوائد هذا الألم أيضا معرفة أسباب المصباق والاستقلات في الأحكام السرعية ومعرفة الثوافق التي يرجع إليها عند التوافق والتعارب في الأحكام من طوائد هذا العلم أيضا معرفة مقاصد الشريعة ومعرفة الوجود التي أتبرها الشرع عند شرع الأحكام ومن هذا العلم أيضا معرفة مناهج الأئمة التي ساروا عليها في استنباطهم الأحكام من الكتاب والسنة ومعرفة الاصول التي اعتبروها ادله لتشريع تشريع الأحكام ومن هذا العلم أيضا التنبيه على فضل العلماء والتنبيه على وجود احترام آرائهم ما لم تخالف نصا والتنبيه ايضا على وجوب التماس الاعذار لهم رحمه الله فيما خالفوا فيه النظر والذي يجب دائما وابدا هو العمل بالصواب واتباع الحق فهذه اي بعض من فوائد هذا العلم وبقي ثمره اخرى وهي تأهيل الطالب للاجتهاد فيما يستجد من القضايا بواسطة الضوابط التي وضعها العلماء للاجتهاد فالذي يدرس هذا العلم ويحصل بقية شروط الاجتهاد فإنه يتمكن بذلك من الاجتهاد في القضايا والنوازن التي تحدث وتستجدد ولكن دراسة هذا العلم وحده غير كافية لتخريج رجل مجتهد ما له حق تقية جروب الاجتهاد التي ستأتي الإشارة إليها في آخر كتاب مرات السعود ونحب أيضا أيها الإخوة في مقدمة دراسة هذا العلم أن نعرف بأن الأحكام الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد على نصوص الكتاب والسنة على نصوص الكتاب والسنة أعني سنة القولية والفعلية والتقريرية وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قام المفتون من أصحابه للنظر في نصوص القرآن والسنة وقام بالبحث عن اجتهاد الرسول في أحكام الحوادث والوقائع واجتهاد أصحابه الذين اقرهم عليه الرسول الامين صلى الله عليه وسلم وقاموا أيضا بالنظر في الاشباه والنظائر ومعرفة العلال الشرعية والمقاصد والمصالف المرعية عند رأي الجماعة وأهل الشورى وكان من هذه المسالك مثلا هجية القرآن هجية السنة حدية الكجماع حدية القياس. ولم يكن أهل الصدر الأول عن الصحابة ومن بعدهم من السابعين بحاجة إلى النظر في قواعد اللغة العربية للاستعانه على فهم النصوص لماذا؟ لأنهم يعرفون اللغة العربية ويعلمونها بالسليطة وعنهم أخذتك وليس أيضا بحاجة إلى معرفة القواعد التي يقبل بها الحديث النبوي أو يرد لقرب عهدهم بسماعها من غير واسطة وأيضا لغلبة العدالة على القرن أعني قرن الصحابة ومن بعدهم من التابعين فقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير قرون قرن ثم الذين يلونه وفي اواسط عهد التابعين في اوائل القرن الثاني ظهر من يدلس ومن يكذب ثم ظهرت العجمة وفسد اللسان العربي واقتضى ذلك ان ينظر العلماء في قوائد اللغة العربية مما له دخل في الاستنباط من النصوص واقتضى الامر ايضا ان تبحث المسائل من علوم الحديث مما له سلة بقبول الروايات أو ردها وفي ذلك الوقت تجددت الناس أيضا وقائع وحوادث لم تكن عند أسلافهم لاتساع رقعة البلاد الإسلامية وانتداب أطرافها والاختلاف الثقافات وانتذابجها ولمزاحمة المتكلمين والفلاسفه المحدثين والفقهاء مما حمل العلماء من أهل الحديث وأهل الفقه على الكلام في بعض المسائل الاصوليه والتوسع في النظر فيها وجمعوا ذلك في ضمن كتبهم الفقهية وكتب الرواية ثم أفردوا بعض هذه المسائل بالتاليف وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من جمع مقاصد هذا العلم في كتابه الذي عرف بالرسالة وفي هذا الكتاب مسائل من علم اصول الفقه، ذكر فيها بعض القواعد الأسولية وحجيه السنة وحجيه خبر الأحاد وتقديم الناس على المنسوخ إلى غير ذلك فكان كتابه اول كتاب جمع مقاصد فن اصول الفقه ولهذا قال الامام الاسنوي في كتابه التمهيد انه اي امام الشافعي اول من الفت فيه وفكي الاجماع على ذلك ثم تتابع العلماء في التصنيف في هذا الفن وأمعنوا في تحقيق مسائله وأوسعوا النظر فيه وبسطوا فيه المذاهب والاقوال وارتسمت التأليف في علم أسول الفقه فيما بعد في سماء علم اصول الفقه على طريقتين الطريقه الأولى طريقة الفقهاء وهي التي يكثر فيها ذكر الفروع الفقهيه وتطبيقها على الأصول حتى إن إلا القارئ لهذه الكتب لا يعتقد أنه يقرأ كتابا فقهيا مبرهنا على أحكام. والطريقة الثانية طريقة المتكلمين وهذه الطريقة يكثر فيها الجدل والنظر. ويكثر فيها الجدال والمناقشة في الأدلة وليس فيها من الفروع إلا ما يذكر مثالا لقاعدة او لبيان الخطا في إدراكه على الأصل المذكور وكتابنا مراقي السعود من الكتب التي انلفت على طريقة المتكلمين ولكن المؤلف رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء التزم في كتابه ان لا يذكر فيه إلا ما له علاقة مباشرة بعلم أصول الفقه وأن يبعد عن كتابه كل ما ليس له علاقة مباشرة كعلم المنطق وعلم البلاغة إلى غير ذلك ولكنه رحمه الله تعالى قد وقع منه أن أدرج في كتابه بعض ما ليس له علاقة مباشرة بعلم أصول الفقه وعلى كل حال الماء إذا بلغ خلتين لم يحمل خبثا فكتابه رحمه الله تعالى ما دام قد بلغ هذه الدرجة في الإجادة والإفادة فليس يضره، وليس يدر المؤلفه ما وقع فيه من بعض الأخطاء أو من بعض الخروج عن المنهج الذي رسمه في مقدمة كتابه في مقدمة كتابه قال رحمه الله تعالى اللاظم يقول عبد الله وهو اتسمى سمله والعلوي المنتمى عبد الله اسمه عبد الله إذن إبراهيم العلوي الشمقيقي وشمقيقي نسبة إلى قطر شمقيقي في دولة موريتانيا حابرة وهو ارتسم أي ثبت سما له أي له وسمى يرى في اسم فإن اسم فيه لغات كثيرة منها سما العلوي الملتمى أي الذي ينتمي إلى علي بن ابي طالب أو إلى علي اخر من ذريته الحمد لله الذي أفاضى من الجدل الذي ظهور غاضى الحمد لله الذي أفاضى وأكثر من الخير الذي غاب ونقص ظهورا من الزمن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخير قد انقطع أو قل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الجهل والشرك وعبادة الأوثان والانحراف والفساد الأخلاقي في كل في كل مكان إلا في القليل النادر فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض الخير وفاض الجد وكفر وهدي الناس إلى صراط المستقيم كما قال الله تعالى المخبجة من الظلمات إلى النور وجعل الفروع والأصول أي الله عز وجل لمن يروم ليلها محصولا جعل فروع الشريعة وأصولها لمن يروم ويريد ليلها محصولا أي حاصلا وغير دعيم فكل من يريد فروع الشريعة ورسولها فإنه يستطيع أن يصل إلى ذلك وأن يحصله بتوفيق له وبهدايته إياه وشاد ذا الدين بمن ساد الوراء فهو المجندي والوراء لا وراء شاد أي رفع هذا الدين بمن ساد الوراء محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي ساد الوراء اي ساد الخلق كلهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم فهو المجلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلي أي سامك في الحلبة ودائما يسمون الطائفة الأولى السادة في الحلبة في حلبة الليدان المجلي والذي بعده يصلي والذي بعده مسلي والذي بعده, بعده كابعا فالأول نجلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والوراء أي خلق كلهم إلى وراء خلفه ووراءه ويأتي يوم قيامة خلفه ووراءه حقيقة ومعنى فقولهم وراءه حقيقة ومعنى معنى فرسول الله في هذه الكلية هو سيده وهو أولهم كلهم الخلفة ووراءه يوم القيامة لا يكون جنة أحد قبله ولا وهو اول من يكشف ويفتح عنه قبره صلى الله عليه وسلم ويحشر صلى الله عليه وسلم لذلك سميع الحاشر الذي يحشر الناس بين ابيه محمد منور القلوب وكاشف الكربلاء ذو القرون محمد منور القلوب اي الذي نور الله عز وجل به قلوب العباد من المؤمنين وكاشف الكرب لدى الكروب أي كاشف المصائب عند لدى الكروب أي عندما تحدث الكروب وتأتي الكروب ويقصد بذلك الناظم رحمه الله تعالى يوم القيامة يوم أن يكون الناس في غم وهم وضيق في أرض المحشر فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ليقضي بينهم حتى يستريح من غم المحشر وهوله ولذلك فهو يعتبر بالكرب للكرب هذا المعنى أما من حيث الحقيقة فإنه لا ينور القلوب إلا الله عز وجل ولا يكشف القروب إلا الله عز وجل أنا محمد إلا سبب في ذلك واحيانا يذكر السبب ويقصد به المسبب فقولنا مثلا انبت المطر الزرع فإن المطر لا ينبت الزرع إن الذي ينبت الزرع هو الله عز وجل لكننا من باب المجاز فقط نسبنا الفعل لغير فاعله الحقيقي واسندناه إلى السبب فالمطر سبب وليس فاعلا حقيقيا وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم سبب في تنوير القلوب وسبب في كشف في كشف الكروب والمصائب هذا وحين قد رأيتم ذهبا له الكثير ذهبا صلى عليه ربنا وسلم فهو يدعو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه أيضا وعلى آله الطاهرين واله هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم وقيل أهل ملته أي كل من اتبع ملته فهو من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لشرعه امتما أي من انتسب لشرعه علما تعلما وتعليما ودعوة وعملا هذا وحين قد رأيت, المذهب أي هذا وحين قد رأيت مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى رجحانه ذهب له الكثير من العلماء يرجحه الكثير من العلماء وبيّن رجحانه على غيره والترجيح هنا ترجيح اجتهادي فإن من العلماء ايضا من يرجح غير مذهب مالك وكل إمام يرجح ما تبدى عنده وما ظهر له من الأدلة فهو لما رأى مذهب الإمام مالك قد رجحه كثير من العلماء أراد أن يجمع أصوله وأن يؤلف في أصول فقهه قوله وما سواه مثل عمقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب أي وحينما رأيت أيضا ما سوى مذهب الإمام مالك في القطر المغربي أي في البلاد المغرب إنما هو مثل عمقى مغرب أي مثل الطائر المسمى بالعنقاء المغرب أي البعيد وضرب بهذا المثل ليبين انفقاد سوى مذهب مالك في بلاد المغرب فإنه في بلاد المغرب لا يكاد يوجد غير مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أما غيره من المذاهب فهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد ولذلك مثله بالطائر المسمى بالعنقاء والعنقاء يقول طائر بعيد يعيش فيه شواهد الجبال وقيل طائر يذكر ولا يراه أي فقط يذكر لكنه لا يرى، فهو عنقاء وأيضا مغرب أي بعيد وهذا في مبالغة, وهذا مبالغة في بيان انفقاد ما سوى مذهب مالك فما سوى مذهب مالك في بلاد المغرب إنما هو مثل عنقاء مغرب اجتمع فيه وصفان الوصف الأول كونه عنقاء والوصف الثاني كونه مغربا مفهوم مثل أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه البلاد يكون يكاد أن يكون هو الوحيد أو يكاد أن يكون هو العام في كافة هذه البلاد إلا النادر جدا وما سواه مثل عنط مغربي في كل قطر من نواحي المغرب من نواحي أي من ملاقق بلاد المغرب أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله أردت بسبب ما سبق أن أجمع من أصول هذا المذهب ما فيه بغية وما فيه طلب لذي فصوله أي لذي فروعه أي فهو الف في أصول فروع مالك رحمه الله تعالى منتبدا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة منتبدا عن مقصدي أي تركت قصدا عن مقصدي قصدا ما سوى علم أصول الفقه من علم المنطق وعلم النحو والبلاغة إلى غير ذلك وعلم العقيدة مما يذكره بعض المؤلفين في أصول الفقه في علم أصول الفقه فإن كثيرا من كتب علم أصول الفقه تدخل في كتب علم أصول الفقه ما ليس في من الأصول الفقه لذلك نجد في بعض الكتب مثلا معاني الحروف والكلام في الاستعارات والعلاقات العلاقات المجاز والتوسيع والتوسع في ذلك إلى حد بعيد ونجد أيضا الكلام على بعض المسائل العقائدية ولكن الناظم رحمه الله تعالى صفى نظمه وظهره أو أبعد عنه كل ما لا يتعلق بأصول الفقه مباشرة حقيقة نحن نعرف أن علم العقيدة وعلم اللغة والبلاغة والمنطق أيضا كل هذه العلوم تخدم علم أصول الفقه وما علم أصول الفقه إلا ما إلا استنباط من هذه العلوم لكنها لا تتعلق به مباشرة لذلك فهو قد انتبذها وتركها قصدا لدى فنون، أي لدى العلوم الأخرى غيره أي غير ان أصول فقه محررة أي حالة كون محررا لهذا النظم مدقيقا له مبينا لمسائله عازيا لأقواله عازيا أقواله لأصحابها أبين من الراجحة والمرجوحة منها في كثير من المواطن من التحريض سميته مراقي السعودي مراقيا جمع مرقاه والمرقاه هو ما يبقى به للشيء الأعلى السعود من السعد وهو الشرق لمبتغ الرقي والسعود أي لمن يريد الرقية والسعود إلى علم أصول الفقه أو بسورة الأخرى إلى منازل العلماء العاملين العالمين استوهب الله الكريم ذا أي العون والتوفيق ونفعه أيضا من الله عز وجل نفعه للقارئين أبدا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا نحن أيضا بهذا النظم وأن ينفع بنا غيرنا يقول أولا مقدما مقدما هي دائما المقصود بكلمة مقدمة ما يتوقف عليه في الشروع إلى أي فن فعندما أنت تريد أن تشرع في أي فن من الفنون في أي علم من العلوم فلابد أن تمر بمقدمة هذه المقدمة تكون كمفتاح لك لهذا العلم أو كمدخل لك لهذا العلم مفهوم؟ فهي مقدمة يتوقف عليها الشروع في هذا الفن قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، أي أول من ألف علم أصول الفقه ودونا في الكتب والصحائف هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهو الإمام الشافعي المعروف، وأول كتاب وصلنا في علم أصول الفقه مكتوبا في هذا الفن هو كتاب الإمام الشافعي المسمى بالرساله كتبه إلى عبد الرحمن ابن مهدي الذي كان بمدينة قراصان وكان الإمام الشافعي في ذلك الوقت بمصر فطلب منه عبد الرحمن ابن مهدي أن يكتب له رسالة في, معرفة في كيفية التعامل مع حديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ الى غير ذلك فكتب له هذه الرسالة لذلك سميت الرسالة وهي رسالة عظيمة نافعية جليلة القدر لكنها طبعا لم تستوعب جميع ابواب أصول الفقه وطريقته في الكتابة فيها ليست كطريقة الكتب المعاصرة لأنها أول كتاب كتب في هذا العلم ولا شك أنه دائما أول كتاب يكتب في أي علم يكون لا يكون مستوعبا لهم جميع النواحي انما يكون تكلف بعض جوانبه في بعض مسائله ثم الذين ياتون بعده يطورون هذا العلم ويوسعونه ويختمونه ويحررونه ويدققونه وهكذا كل العلوم بدات بهذه الطريقه ثم زيد فيها ورتبت ونطقحت كما سنرى في علوم اخرى ان شاء الله تعالى كعلم المصطلح كعلم الحديث وعلمي حتى علم الفقه ايضا وعلم البلاغه وعلم النحو كل هذه العلوم ما كانت بهذه الصورة الموجودة الآن وإنما كانت بدايات بدايات ثم تطورت وتحسنت تاليفها مع الأيام قال وغيره كان له سليقة مثل الذين العرض من خليقة أي غير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الصحابة قبله ومن تبعهم بإحسان من التابعين كان علم أصول الفقه عنده حاضرا في ذهنه موجودا في صدره سليقة فاصحابه رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملون مع النصوص الشرعية بأصولهم من قواعد الأصول لكن هذا التعامل ما كان ظاهرا ما كان عندهم اسمه اسمه الأمر للوجود، والعام يحمل على الخاص والعبرة بالمطلق يحمل على المقيد واللا يصرف الله عن ظاهره إلا بدليل هذه القواعد ما كانوا يسرحون بها ألفاظا لكنها كانت عندهم سليقة مركوزة في جبلتهم في أذهالهم ونفوسهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابته وهم الذين عاصروا الوحي وعاصروا نزوله ورأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف كان يبلغ رسالة الله وكيف كان يعلم الناس وأخذ هذه القواعد منهم مثل ما كان عندهم من بقية العلوم فالصحابة والتابعون عندما كانوا يتكلمون باللغة العربية ما كانوا يقولون هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا اسم إما وهذا خبر كان وهذا مبتدا وهذا جار وهذا مجرور هذا الكلام ما كان عندهم لكن علم النحو كان موجوداً عندهم، كان مركوزاً في في, في نفوسهم. تفهم؟ مثل الذي بالعرض من خليقة أي من الامور الأمور الأخرى. لحكمه والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع هنا يتكلم على موضوع أصول الفقه. فما هو؟ فما موضوع أصول الفقه؟ يقول إن موضوع أصول الفقه هي الأحكام الشرعيه والأدلة فإذا سئلت ما موضوع أصول الفقه قلت الأدلة والأحكام الأدلة من حيث إثباتها للأحكام والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة وأي علم لابد أن يعرف فيه ما موضوعه فاذا سئلت مثلا عن الفقه ما موضوعه اذا سئلت عن التفسير ما موضوعه سئلت عن علم الفرائض ما موضوعه اذا سئلت عن علم المصطلح ما موضوعه فكل علم له موضوع يتعلق به يتكلم عليه فموضوع اصول الفقه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه هو الاحكام والادله الادله والاحكام لكن بعض العلماء قال إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط لذلك قال الناظم وكونه هذه فقط أي, وكونه أي الأدلة فقط مسموع أي سمع عن بعض العلماء قوله إن موضوع أصول الفقه الأدلة أما الأحكام فهي فرع عن الأدلة وعلى كل حال هذا الخلاف خلاف نظري ليس يثنر في الفروع بعد ذلك يقول أصول الفقه يقول هنا أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تاني ومال الاجتهاب من شرط ومح ويطلق الأصل على ما قد رجح هنا يعرف لك أصول الفقه ما معنى أصول الفقه كلمة أصول الفقه هذا التعريف تعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه من حيث كون هذه الكلمة أصول الفقه لقبا على هذا الفن على من على هذا الفن لكن نحن نريد أن نعرف جزئي هذا اللقب فهذا اللقب مركب إضافي صحيح أصول الفقه فمضاف مضاف إليه ومعرفة المركب الإضافي تتوقف على معرفة جزئيه، صحيح فالأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره صحيح فأصل البيت هو أساسه وأصل الشجرة جذوعها وعليها تبني غير ينبني عليها على هذا الأصل ينبني عليه غيره ولذلك فان اصل كل شيء هو ما يبنى عليه او الاصل هو ما يتفرع عنه غيره ما يتفرع عنه غيره اي غيره يتفرع عنه وينشا عنه فهو اصل له وكلمه اصل ترد في اصطلاحات العلماء بمعان كثيره فاحيانا يقولون الاصل ويقصدون به مثلا الشيء الراجح كما سيأتي في قول الناظذ فيقال الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة أما المجاز فهو شيء مرجوح لا يصار إليه إلا بدليل والاصل في الأمر الوجود ولا يصار إلى النذب إلا بدليل والاصل في الله التحريم فهنا يطلق كلمة أصل على الشيء الراجح احيانا يطلقون كلمة أصل على القاعدة المستمرة كقولهم الأصل أن أكل الميتة حرام فهنا قاعدة مستمرة أكل الميتة حرام فكل ميتة حرام أكلها حرام احيانا يطلقون الأصل ويقصدون به ما يقابل الفرع في أصول في باب القياس يقال أصل وفرع هذا أصل أي صورة المقيس عليها يقصدون بذلك الصورة المقيس عليها والفرع الصورة الملحقة بالأصل إلى غير ذلك من الإطلاقات مفهوم يا شباب والفقه معناه في اللواء الفهم مطلق الفهم أو فهم ما به خفاء فهم ما به خفاء أي فهم شيء الدقيق والقول الصحيح أن الفقه معناه في اللغة هو الفهم هو الفهم لذلك فأصول الفقه أصل وفقه وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى تعريف معنى تعريف الفقه في قول النظم والفقه هو العلم بالأحكام هنا الآن يذكر لك تعريف أصول الفقه من حيث كون كلمة أصول الفقه لقبا على فن وعلى علم معين قال أصوله دلائل الإجمال دلائل جمع دليل دلائل الأدلة الإجمال أي الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح قيد تالي فتستطيع من هنا أن تقول إن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وإذا قيل الأدلة الإجمالية فإنه يقابلها الأدلة التفصيلية فالمقصود بالأدلة الأدلة إجمالية لا والأدلة الإجمالية هي التي لا تتكلم على مسألة بعينها إنما تندرج تحتها مجموعة من المسائل لا عد لها مجموعه كثيرة جدا أما إذا كان الدليل يتكلم بشأن مسألة بخصوصها فإنه يكون دليلا تفصيليا نقول شباب أما الدليل الإجمالي فهو الذي لا يتكلم على مسألة بعينها إنما يتكلم على تندرج تحته مجموعة من المسائل كقولنا مثلا الأمر الوجوب صحيح؟ والقياس حجة والمصالح المرسلة معتبرة وسد الذرائع إلى المحرمات معتبر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأنا هنا ما تكلمت على مسألة بعينها ما قلت هذا شيء واجب وهذا شيء الحرام لكن لو قلت مثلا الصلاة واجبة فأنا تكلمت هنا على مسألة بعينها على وجوب الصلاة أو على مثلا تحريم الميتة أو تحريم الخمر فهنا يكون الكلام تفصيلي المقصود باصول الفقه الأدلة الإجمالية قال وطرق الترجيح قيد تالي أي قيد تابع داخل في تعريف أصول الفقه فتقول أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح أي تعرف كيف ترجح بين الأدلة إذا تعارضت فتعارض بين الأدلة يقع وإذا وقع عندك مثلا عام وخاص كيف تفعل بهما إنا وقع عندك ناسخ ومنسوخ متقدم متأخر كيف تفعل بهما؟ إنا وقع عندك مثل قوي وضعيف كيف تفعل بهما؟ وهكذا لابد أن تعرف كيف ترجح وهذا من علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يتكلم على طرق الترجيح بين الأبيات التي عند عند تعارضها أو عند ظهور التعارض بينها. مفهوم؟ وما لاجتهاد بشرط وضح أي أيضا يدخل في أصول الفقه تعريفه ما وضح وظهر من شروط الاجتهاد فشروط الاجتهاد وشروط المجتهد وكيف يكون مجتهدا كل هذا يدخل في أصول الفقه وبعض العلماء يقول إن شروط الاجتهاد لا يدخل في أصول الفقه لأنها شيء آخر أو موضوع آخر يختلف عن علم عن فن أصول الفقه أما شروط الاجتهاد فبعضها يرجع إلى علوم الأخرى. وإنما يذكر في علم أصول الفقه تبعا يذكر في أصول الفقه تبعا وعلى كل حال هذا الخلاف خلاف ليس يفيد كثيرا فنستطيع أن نستخلص قولنا ان علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد هذا على قول الناظم بهذه العبارة العبارة المشهورة عند علماء الأصول تعريف علم أصول الفقه كما يلي هي الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها من هذه الأدلة الإجمالية طرق الاستفادة وحال المستفيد أي حال الذي يستفيد منها وهو المجتهد حاله شروطه ما يطلب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المامر رحمه الله تعالى والفرع وفظم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنبذ مطلقا وهنا في هذا الفصل يعرف الله المرحيم الله تعالى مجموعة من الاصطلاحات الأصولية التي ينبغي أن يكون طالب الاصول على دراية معرفة بها وبدأ أولا في تعريف الفرع فبعد أن عرف الأصل بدأ هنا يعرف ما معنى الفرع والفرع في اللغة هو ما يتفرع عن غيره أو لا ينبهي على غيره أو ما يبنى على غيره كالأوصار فروع الشجرة ونحن ذلك وكالجدران فروع الأساس قال الفرع معناه في اصطلاح العلماء هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلق أي تعلق بصفة فعل مكلف فحكم الشارع الذي تعلق بصفة فعل المكلف من كونه منذوبا او واجبا او مباحا كل ذلك يسمى حكما شرعيا كل ذلك يسمى فرعا كل ذلك يسمى فرعا سواء كان هذا الفعل قلبيا أو بدنية كلمضوء لذلك قال هنا مطلقا قال بعد ذلك والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنامي أدلة التفصيل منها مبتسر هنا بدأ يعرف الفقه فقال إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي تنسب للفعل للشرع والفعلين ما هالنامي أين سببها الناسب للشرع والفعل قال أدلة التفصيل منها مكتسب أي هذا العلم لابد أن يكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية قوله العلم بالأحكام الأحكام جمع حكم والحكم هو إسلاد أمر لأمر إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إذا أثبت أمر لأمر او نفيته عنه فإن ذلك يسمى حكما للشرع والفعل الأحكام الشرعية فلا بد ان تكون هذه الاحكام احكاما شرعيه حتى يسمى ذلك العلم فقها ويقول يخصصها بالاحكام الشرعيه بوصف الشرع حتى لا يدخل حتى لا تدخل الأحكام العقلية والاحكام العاديه فإن الأحكام العادية والأحكام الشرعية لا تدخل في مسمى الفقه ولذلك فهو علم بأحكام شرعية ثم الأحكام الشرعيه على قسمين اعتقادية وفعليه فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أما الاعتقاديه فليس لها مدخل في مسمى الفقه اصطلاحا أضيف إلى ذلك أنه لا بد أن يكون هذا العلم مكتسبا، أي مأخوذا مستنبطا من أدلة التفصيل، أي من الأدلة التفصيلية، بمعنى أن الرجل لا يسمى فقيها إلا إذا كان علمه مكتسبا من الأدلة، ولذلك فإن الذين يحفظون مسائل الفقه دون أن يعرفوا من أين أخذت هذه الأحكام أو كيف أخذت لا يسمون فقهاء. ما يسمون حفاظ متون فقه فهذا هو تعريف الفقه في استلاح العلماء العلم بالأحكام الشرعية الفعلية المكتسب من الأدلة التفصيلية قال بعد ذلك والعلم بالصلاح فيما قد ذهب هذا العلم الذي ذكره حتى يسمى حتى يكون المتصف به فقيها هذا العلم هو علم بالتهيئ والصلاح، بمعنى أن الرجل إذا كان عنده قدرة وعنده تهيئ لمعرفة الأحكام الشرعية إذا نظر فإن ذلك يكفي فلا يشترط في الشخص أن يكون مليما بجميع الأحكام الشرعية كبيرها وصغيرها حتى يسمى فقيها ولا يشترط أن تكون جميع الأحكام الشرعية حاضرة في ذهنه في كل وقت حتى يسمى فقيها إنما العلم العبرة فيه بالصلاح والتهيئ فحيث كان الشخص قادرا على النظر لو نظر وقادرا على الاستنباط لو تفكر فإن ذلك هو المطلوب ولذلك سياتي في البيت لنوالي بأن كل من أهل المناح الأربعة الإمام مالك وأبا حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل كل هؤلاء قد روي عنهم أنهم سئلوا في مسائل فأجابوا عن بعض وسكتوا في بعض آخر وهذا ليس انتقاصا من علمهم وليس نقصا من علمهم وإنما هو تواضع منهم رحمه الله تعالى وعدم حضور جواب السؤال في وقت السؤال أما لو أنهم نظروا وتفكروا لاستطاعوا أن يعرفوا الجواب فالكل من أهل الملاح الاربعه يقول لا أدري أي كل من هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم قد روي عنهم أن كان يقول لا أدري ولذلك فإن طالب العلم ينظر أن يكون سلاحه دائما فيما لا يدري لا أدري أما الذي لا يحب كلمة لا أدري أو ليس في قاموسه لا أدري ولا أعرف فإن هذا الرجل رجل هالك ورجل كما يقولون عنده جرأة على الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل ولذلك قال الشاعر ومن كان يهوى أن يرى متصدرة ولا يدري أو, لا أو يجهل لا أدري أصيبت مقاتله أصيب في مقاتله وهلك و. دخل شيئا عظيما فهؤلاء الأيض رحمه الله تعالى كلهم كانوا يقولون لا أدري فكن أنت يا طالب العلم متبعا أي متبعا لهؤلاء مقتديا بأخلاقهم وصفاتهم وتواضعهم ومعرفة أقدارهم فإنك إن اقتديت بهم أفلحت وإن تركت ذلك هلكت ودخلت في متاهات وفي ظلمات فالكل من أهل الملاح الاربعه يقول لا أدري فكن متبع بعد ذلك يقول قد كل من حيث كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف فعلا ما من حيث إنه به مكلف فذاك بالفهم لديه يعرفه. هنا يعرف لك مصطلحا اخر وهو الحكم ما معنى الحكم فيقول ان الحكم في اصطلاح العلماء هو كلام الله تعالى المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به, من حيث إنه مكلف به. وعبارة